رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الميعاد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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم فِي في فئتين فِئَةٌ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ يرونهم مثليهم رأي العين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 للذين اتقوا عند رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ والله اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 قول الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع وتزيع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, وتذل من من تشاء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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 ورسولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جئتكم بِآيَةٍ من ربكم أَنِّي أَقُولُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 en de afgelopen jaren ook nog eens een beetje verontrustend. Maar als En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 اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا, كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه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 وَأَمَّا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الْآيَاتِ والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا الى كَلِمَةٍ سواء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا أَلَّا نَعْبُدَ الله اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا يتخذ بعضنا بَعْضُنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحاجون فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ من بعده مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 والله ولي المؤمنين وادت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا, وما يضلون إلا انفسهم وما يشعرون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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله أن يؤتى, ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إِلَّا مَا دُمْتَ ما دمت عليه قائما ذلك لَيْسَ قالوا ليس علينا في وَيَقُولُونَ سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 اولائك لا خَلَ قَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون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 وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أَنَّ عليهم لعنة الله وَالْمَلَائِكَةِ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم, لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون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 إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إِنْ كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم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 لَهُمْ لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الَّذِينَ الذين سودت وجوههم بَعْدَ بعد فَذُوقُوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ رُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يaelunakum خبالا لا يaelunakum خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 اذ هما الطائفتان منكم ان تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين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 حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ حَتَّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ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 إذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم, فأثابكم غمّا بغم لكي لا, لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم،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 وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليات بما غل يوم الْقِيَامَةِ ثم توفى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 أو ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.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 قل فَدْرَأُوا عن أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة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 الذين قال لهم الناس اننا قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم, قل قلتم فلم قتلتموهم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 وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عَنِ النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لا توبوا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعوا ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ومن الذين وإن تصبروا وتتقوا ذَلِكَ ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ الله ميثاق الذين أوتوا الْكِتَابَ الكتاب لِلنَّاسِ للناس ولا, ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا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 ان لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا وأوذوا. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر لأكفر لأكفر, لأكفر. كفرن لا أكفرًا، عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم، ولا دخلنهم جنات، ولأ We gaan verder met met dezelfde تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين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 وَإِنَّ من أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون لِلَّهِ الله لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا